وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيلُ الْمَوْتَ قَالَ وَلَمْ تُمْوُهُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ يَقُمُ إِنَّ قَلْبِي قَالَ فَأَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصَرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءٌ ثم دعهم ليأتينك سعيه وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين يعفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل أنبتت سبع سنابل في كل صندلة مئة حبة والله يضعف لمن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يسبعون ما أنفقوا ثم لا يسبعون ما أنفقوا من نوى أذل لهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو رم خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى, لا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئى ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل شطوان عليه طراب، فأصابه وابل، فأصابه وابل فتركه صلة، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهذب القوم الكافرين.